وقال الملأ من قوم فرعون اتذروا موسى وقومه ليفسدوا في الارض ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحي نساءهم واننا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصدروا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 فقالوا محم تَأتناابِهِ مِنْ آي للتَسحَرَ نَابِهَا فمَا نَحْنُ لك بمُؤمننين فَأَرسََّ عَلَيْهِ مُ الطّوفانَ وَالْجررَادَ وَقَُّ لَوالضّفَادِعَودَّمَ آيات مُ فَ الصَّاد فْتَكبرَُ وَكَانوا قوما مجرمين.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 وَإِذْ أنأَ جَينَكُ منِنْ آالثِرعونَ يَسمونَكمْ صُ العذاابَ يقونَ أَابن أَكمْ وََستْحونَ نِنسابأَكمْ وفيِيذَِكُم بَلا أُم مِ رَُبّكُم عظيم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 فَامِنُوا بالِلهَّهِ وَرسُول النَّ بِيأُّ الذي يُؤْمنِنوا بالِاللهَّهِ وَكَلِماتِ وَاتَّبعُهُ لعََّكممْ تحتَدون وَمنِنْ قَوْمِمُ سَأَُّةُ إ يَهْدُونَ بالِالحقَقِ وَوبِ يعدِون.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 وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُونُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَادْخُلُوا لكم سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا مِنَ السماء بِمَا كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم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 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْ جَيْنَا الَّذِينَ عن عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا آتَوْا عَمَّهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قردة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 منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف وارث كتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا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 فَقَصَصْنَا لَكُمْ قَصَصًا لَّعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ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 أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنَّ النَّاسَ لَيَكُونَنَّ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَدَرُّهُمْ فِي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 فَلَمَّا آتَاهُما صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون وَلَا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وَإِن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أَمْ أنتم صامتون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 وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿9﴾ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿12﴾ وَإِذَا أَغْرَقَهُمْ غَيْثٌ ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُمْ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 وَذكُررببكَ فيِي نَنفسْسِكَ تَضَروع وَخفَةَ وَدونونَ الجَهرِ منِنَ القَوِ بالالغُودو والْآصال بالغُودُِ والأَصانِ وَلا تَكُ منِ الغافنين إن الذيينَ يَندَ رَبِّكَ لا يَسْستَكبرِونعَ إبادَة وَسَّحونَ وَسَّحونَهُ وَلَهُ يسجدون.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 لَنصْرِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُدُّوا عَدًّا وَلَن تُغْنِيَ عَنكُم فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ المؤمنين.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 واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إن أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون, تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات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 وإذا تُتلَ عليهلَم آياتناَاقال قد سمنا لَن ش أول قنا مثن هذا لو ن شَ أ قُنا ممثل هذا إن هذا إِلا أَسَطير الأووللي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 إن الذين كفروا ينفقون أبوالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون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 وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى وَنِعْمَ النصير